وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْفَصْلِ لِنَعْلَمَ على عَلَيْنَهُ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ انظُرُوا إِلَىٰ لَتَأْوِيلًا يَوْمَ مَا يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا لَنَا فَأَنَّ لَنَا مِنْ شُفَعَ قَدْ خَسِرَ أَنفُسُهُمْ وَضَلّوا عَن نُّجُومٍ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ تَمَاوَتِ الْأَرْضُ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُشِيرُ إِلَيْ لَنَهُ يوُشِ اللَّيْلُ لَنَهَارٍ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ نُجُومًا مُسَخَّرَاتٍ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا رب كَم تَضَرُّ وَخُفْيَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْ سِيدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفَكُمْ وَطَمَعَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَاحَ ابًا فِي قَالَن سُقْنَا قُلِ يَا بَلَدِ مَنِ ذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى عَلَىٰ أَمْرِنَا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ